ولو أن قرآن صيرت فيه الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله نهت الناس جميعا قُلْ يَا زَٰلِمُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ صَاعِقَةِ الْأَلَمِ تَحُنُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِ ۖ أَمْ تَحُنُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وعد الله إن الله لا اه الان هل نعم هل الصوت مسموع الان الحمد لله دي قبل ان نبدا طيب السؤال سؤال قبل وليد يظهر ان هو عليه جدا رجل يصلي الظهر ودخل مسجد ووجد الامام في الجماعه الاولى يصلي العاصم ماذا يفعل؟ هل يصلي؟ نعم يصلي وراءه بنيه الظهر يصلي وراءه بنيه الظهر ولان النيه لا يشترط فيها الاستواء لان معاذ صلى صلى نافله نفلا وصل له خلفه جماعه وايضا عندما قال وسلم من, من اذا اتى احدكم المسجد فؤذن الامام يصلي فليصلي معه فيكون الامام فرض وهو نفس نعم صلى الله عليه وسلم المغرب ودخل معنا معنا سؤال نفس الأمر نفس الأمر نفس الأمر طيب نبدأ بالتأسير يقول الله جلس على ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنا هذه آية عظيمة جدا فيها الكلام على أبواب القادر أيضا لكننا لا فيه نؤسس له أساسا ونؤصل له أصولا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية أم ربه هنا نقول الذين كفروا هذا على العموم صحيحة لا هو على العموم والمقصود به هم مشرك والمقصود ذلك نزلت هذه آية في مشرك مكة عندما جاءوا للمسلم وجحدوا بآت الله الفعلاء وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا كما وصفه الله في كتابه وصرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخير وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة أو تأتيها بالله والمنائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرفين أو ترقى في السماء ولن نؤمن للقيك حتى تنزل علينا كتاب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وإذا قال الله دعا على وفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصالنا بل نحن قوم مسحرون عليكم السلام وبركاته ويقول الذين كفروا يعني من أهل مكة الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بآيات الله جلس على <تصفيق> لولا أنزل عليه آية من ربه وقالوا لو لا أنزل أي آية من ربي فقد قالوا ذلك تصريحا عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب لهم جبل الصفا ذهبا وأيضا أن يزيل الجبال من على مكة واجعلها بستين خضراء فدعا ربه النبي صلى بما طلبهم فالله تعالى بين ان صلى الله عليه وسلم قال لو شئنا لفعلنا ذلك ولقربنا الصفا ذهبا قال سينكفروا لا عز لنا لو عذبناهم عذابا لم اعذبه لاحد قبلهم ثم قال والا فتحت لهم باب باب, باب المغفره والتوبه قال ما ليفتح لهم باب المغفره والتوبه يعني لا لا ايات لا آيات ولكن افتح لهم باب المغفره والتوبه هناك من ينظر في هذا في هذه الايات يقول ويقول لدينا وكول لدينا كفر لولا انزل علي ايات من ربي يقولون ان نسر الوحيد الذي لم لم تاتي آيات لم ينزل عليه آيات والصحيح الراجح ان نسر نزل عليه ايات وجاءت ايات كثيره جدا عليه موسى المكث للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الايات التي التي هي من المعجزات التي هي من خوارق العادات من النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجر الشجر يسلم عليه ويسمعون ذلك وكان يقول للنسلم اني اعلم حجرا كان يسلم علي كان يسلم علي اذا مشيده في طرقات مكة وايضا من المعجزات ان النسلم هزى هذا الخشبة فصارت حديدا ومن المعجزات النسلم اخذ عين الصاحب جيد ووضعها مكانه مكانها بعدما سقطت وكانت اسلم من, من, من الاخرى الغرض المقصود ان هذا هذا كله من الآيات لكنهم يتعنتون عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعنتهم أنهم يقولون ائتي بآية حتى نؤمن لك ائتي بآية حتى نؤمن لك واخترعوا الآيات وقالوا, وقالوا أن يقلب لهم الصفى ذهبا قالوا أن يقلب لهم الصفى ذهبا وأن يزيل هذه الجبال من حول مكة وأن يذهلها باستفين خضراء والله دعال قال أفعله وإن كفروا لو عذبانهم عذباً لا أعذبوا لأحد ما عذبت لأحد من قبلهم أو أفتح لهم باب المغفرة والرحمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل افتح لهم باب المغفرة والتوبة ويقولوا الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي والمقصود بالآية هنا ليست آية أحدة هم يخصدون بذلك آيات معجزات من الآيات التي هي من خوارق العادات قال ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربي. لو لو سائل وقال هذا سؤال يعني سؤال مقبول غير مرفوض يعني السياق سياق الايه سياق انكار معنهم لو طلبهم يريدون التصديق يريدون علامه وبينا وآية على, على صدق الذي جاء ودعى بانه من قبل ربه ربه مرسل وانه صاحب رساله فيريدون يريدون الايه والعلامه لتثبت صدقه في ذلك فطلبوا الايات فلا انكار لكن هو سياق سياق انكار ليه يا شطار ممتاز. ممتاز أبا شواندس نعم هم طلبوا ذلك تعنتا طلبوا ذلك لحودا ما طلبوا ذلك للهداية بل قال قائلهم اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانطل علينا حجارة من السماء او اتنا بعذاب الأليم فهم طلبوا ذلك تعنتا وعنادا ولذلك قال الله بذلك فعلا آه قال آه في سورة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأنعام أعتقد قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما كانوا ما يلبسون قال الله جل فعلا ولو أنزلنا ولو جعلناه قال الله جل فعلا ولو نزلنا عليك كتابا في قطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقد يلأمر ثم لا ينظرون يعني لو نزل الملك يمتون الملك ما أنزل إلا, إلا بقبض الأرواح قال ولو ما ملكا لنقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فهم ما طلبوا هذه الطلبات إلا تعنتا ما طلبوها للهداية لذلك أنكر إنكار عليهم في ذلك ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أنا بعد في ادلال الهدايه بيد الله جل جلا في علاه ان الهدايه بيد الله جل جلا في علاه جبرا بل إن الله جل علا جعل جعل اراده وجعل مشيئة واختيارا للعبد لكنها ليست مستقله بل هي تابعه لمشيئه الرب جل في علاه وما مشيئون الا يشاء الله فالضلال والهدايه بيد الله جل في علاه وكل شيء بيد الله جل في حتى العجز والكيس حتى الساامبك قال قال الله تعالى وأن هو الذي وأ هو أب ح ابك وأ خلق جان ذك مس منسططن إذا ُ أن عننش أخرى. وقال الله تعالى كل شيء فعله في الزبر وكل شيء صغير وكبير مستطر إن كل شيء خلقناه بقدر ولما خلق القلم قال له اكتب وما اكتب قال اكتب هو كان إلى, الى يوم القيامة فالضلال بيد الله والهداية بيد الله قال الله تعالى فعلها وأضله الله على علم وأضله الله الله على علم هنا هذه الآيات مهمة جدا في هذا الباب وأضله الله الله على علم لترى بأنه بأن التفسير لهم جان أهل التفسير في هذه الآيانة لهم جان الله الله على علم يعني على علم من هذا الضال أنه على الضلال وأنه اختار الضلال على الهدى هذه مهمة جدا ففي داخلي قد أقيمت الحج وما أراد إلا الفيخ لذلك ماذا قال الله دعا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال الله جل, جل في علاء وان سمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى وان سمود فهديناهم يعني بيننا لهم هذه هداه الاشهاد والدلاله والبيان وان فأن سمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى ففي قولي وضل الله الله على علم يعني على علم من عنده انه على ضلال واختار الضلال على الهدى كما قال كما كان في في مناظره موسى مع فرعون عندما قال فرعون قال على اخرج اثنان من ساعاتي فرع البني الصغير جاءهم فقال لهم فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وإني لا اظنك يا فرعون مسمورا فقال بصائر هذه وهذا شاهد قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر على بصيرة أنت تعلم انها من الله دلت شعلاء لكنك جاحد و بها واستقنات أنفسهم ظلما وعلوة وأما القول الثاني وعد الله الله على علم يعني على علم من الله أن المحل ليس قابلا ان هذا المحل ليس قابلا للهداية وليس قابلا للخير بل هو ما هو إلا وعاون للشر كإبليس كان قلت إبليس عصى وادم عصى لكن انظر للفرق بين إبليس وآدم آدم في جنات ونهر في مقاعدة صدقنا عند ملك المقتدر آدم آدم أرقى المنازل ملعون لعنه الله جل في علاء وضيّن الله السبب والعلّة أبى أبى والتكبر وكان من الكافرين <تصفيق> قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يسمعون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم ماردون لذلك قال قال قال إن الله يضل من يشاء ولذلك قال نوح عليه السلام لقومه قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وقال الله يعني فمن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا فمن يرد أن يضله يجعل صدره, صدره ضيقا حرجا كأنه مستعدوا بالسماء اد اسلام وال ضله صد ضيق حرج كما الصعد في السماء كانما ي الصعد في السماء فضضلات والدا الله د شعول والله عليه حكيم يعلم يعلمه من يكون عا الخير أو من يكون عن الشّ بذلك قال قال الله شعلى خو هذه يستول الذي علمون الذين علمون وقال هل تستذمات وال النور آ تسضرمات وال النور وقال الله شعلى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف كيف تحكمون فالله عليم حكيم يعلم من يستحق الهدايه فاهديه ويعلم من يستحق الغواية فيغويه قال الله جل جل في علا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره وقال الله جل جل في علا قال مبينا من كان أحق بالهداية وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها واهلها قال ويقول الذين كفروا لولا لا عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ولست هناك ثمة مظلمة ولا أحد يقول بأن الله على كيف سأحسبه ولذي أضله نقول اولا المحكمات ننقفها اولا في, في, في هذا الباب لأنه كثير من الذين لا يعقلون ترهم يعني يوقفون أنفسهم عند هذه الآيات ويستشكلونها جدا في العرب القدر نقول اولا المحكمات أن الله يعاى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم وسقال بره وقال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه يجعته بإنكم محرمة فلا تظالموا فهنا الهداية والغواية ليس فيها مظلمة بحال من الأحوال أن الله على إذا هدأ بفضله وإذا أضل فبعدله سبحانه جل, جل في علاه في المحكمات أن الله لا يظلم سبحانه جل في علاه ومن المحكمات أن الله عليم خبير سبحانه جل في علاه يضع الشيء فيه في موضعه لذلك يضع الغواية والضلالة في في, في, في في محله ويدعى الهداية في محله ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه وطبعا هنا كما قلنا ناسب أن يقول من ربي ما قال من إلهي ما قال من الله قال من ربه ففيها أمران الأمر الأول بأنه, بأن بأنه مضاف إلى ربي رغم أنوفهم هذا إضافة تشريف وإن كانوا لا يريدون ذلك فأمر الثاني أن المثال مسألة مسألة معجزات وخارق, وخارق العادات فلا تكون إلا للربية لأمام اللوازن لأن الله العالى قوي قادر قدير سبحانه جل في أولاد. ويقول الذين كفروا لو لا عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنات قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنات هو يضل من يشاء بعلمي وبعبله سبحانه جل في علامة وحكمته لأنه يضع الشيء في موضعه كما قلنا قبل ذلك في قول الله تعالى وأضله الله على علم قال قال فإن قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب يهدي إليه من أناب هو الذي رجع هو الذي رجع إلى ربي للا شعلا وأناب عليه وتاب وآب هذا الذي يهديه الله للا شعلا إذن الهداية لمن, لمن, لمن رجع إلى ربي لمن تاب واناب ولذلك الله تعالى بين بأن من تاب تاب الله عليه ومن التوبة أن يجب الله كل ما فعله قبل ذلك وان التائب ليس مسر ويلٌ, ويل لأقمع الأقوال ويل لنصرون على ما يفعلون والتائب الأواب الرارع إلى ربي دل في المنيب ليس مصرا هذا الذي له المغفرة بل وله له الهداية فمن صدق الله دل الله علاه في الرجوع حقا صدقه الله دل في علاه, دلش علاه والدلائع ذلك حديث عظيم في الصحيحين بأن رجلا قاتل من بني سويس قاتل مئة نفس قاتل سعسين نفسا ثم سأل عن أعلى مهل الأرض فدلوه على راهب على عابد غرطهم عبادته لكنه جاهل والذي يعبد على جهل يفسد أكثر من يصلح الذي يعبد على جهل يفسد أكثر من يصلح فالجاهل أيضا تصدر مفتيا وهذه أم المصائب والجاهل يتصدر مفتيا فلما قال له هل من توبة قال إنك لجريء قتلت تسعة سيدنا نفسا وتنشد توبة لا توبة لك فأكمل بين مئة والحمد لله جاهل قتله جاهله فأكمل بين مئة لكن رجل آب حقا وأن آب حقا ورجل كان قد أراد الحق وأراد التوبة لذلك هداه الله جل في علاه إلى عالم عليكم السلام عليكم هداه الله إلى عالم ولذلك الرجوع إلى العلماء من الوجوب بمكان ولا يصحب حمل حواله الرجوع لغير العالم الرجوع, الرجوع للداعي الرجوع للخصاص الرجوع للمثقف هذا هذه مهلكة مهلكة له ومهلكة للسائل والإثنان يأسمان في هذا الباب ووجب على الداعي أن يحيل على العالم ووجب على السائل ان لا يسأل الا العالم قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم ان كنتم لا تعلمون ولذلك قال النبي صلى الله كان معهم نصف العلم هؤلاء الذين قالوا له ما لك من بد الا ان نسال حديث الشجره قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله دع عليه من النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله فوجوب الرجوع في هذا الباب الرجوع الى الى العالم في هذا في هذا الباب حتى يصل الى الله جل وعلا فلو كان صادقا وفق الى ذلك لو كان صادقا وفق إلى ذلك وإن لم يكن فإن الله, فإن الله يجزي عباده بما يعلم من قلوبهم سبحانه جل جل في علاء و و و وإلا فإن كان صادق التوبة قبل الله توبته ورده سبحانه جل في علاء وأن وهذا الذي حدث مع الذي قتل التأسان نفسا ثم أكمل بالجاهل المئة كان صادق التوبة فوفقه الله بعالمين فسأله فقال من يمنع عنك التوبة ما قلناتهم رحمة الله هناك قال من عن عنك التوبة إذا بالأرض كذا يا ناس صالحون إلى آخر الحديث ولذلك يشوف أنظر لما كان صادقا فعل الله له ما لم يفعل لغيره قال لأرض التوبة أن اقتربي وأمر أرض المعصية أن اتعدي حتى صار من أهل التوبة أو من أرض أهل التوبة ذلك يقول الله بعرقل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وهذا أصله أيضا في الإضلال والهداية من القلوب ورزق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين طعنا على اقل من ذلك لأنك لا تملك من امرك من شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه ان الله يحول بين المرء وقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اسبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أي ما قل أراد الله أن يقيمه أقامه ولا في بد أن تقيد بقيدين. إذا أراد أن يقيمه أقامه أقام أقامه أيحيكم بحانه وجل عليه إذا أراد أن ي أن زغ ذااج عن أمن حكم سبحانه وجل جل في أوول وان كانت الإقامة على محد فضل الله. والجد الكرم وان كانت وإن كانت الإزاقة صحية على الع صة على العد يقول الله جل في أولا ويقول الذين كفروا لولا أنز عليه آية ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب يضل من يشاء عن علم وحكمة سبحانه وتعالى وظل الله, وأظل الله على علم كما فصلنا ويهدي إليه من أناب صاحب الإنابة وصاحب الرجوع إلى الله جل, جل في أولا هذا الذي رجع إلى الحق سمع الحق فرجع عليه كما حدث مع الصحابة الكرام كان معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه رضي الله وهذا خير سعد معاذ دخل عليه صهيب دخل عليه مصعب النعمير أو دخل هو على مصعب وهو في, في جماعة من الأنصار يقرأ عليهم كتاب الضاجة فقال يا هذا لا تتعبن بحديثك فمن أراد حديثك يأتك فلا تأتين في مجالسنا فقال له لو جلست وسمعت فإن أعدبك فهذا الذي من شده وإن لم يعدبك ذلك فعلت ما قلت أنت قال قد أنصفت دائما المنصف العقل الحكيم يصل إلى إلى أقرب النقاط في أسرع وقت فقال له أنصفت فجلس فلما سمع آمن ثم ذهب إلى قوم قال ما ترونني فيكم قالوا أنت سيدنا وحبرونا وخيرونا وابن خيرنا وابن سيدنا قال إني أستمت وأمرهم بالإسلام جميعا فهنا إذا يعني الذي الذي يطلب الحق لا بد أن, أن يجده وكما قلنا قبل ذلك ما صدق عبد الله لأنه في علاه بشيء إلا وصل إليه إلا بلغه ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلما ثم أعطاه من الغنائم قال ما على هكذا بعيد بيعتك. قال بايعتك على أن أضربها هنا فأدخل الجنة قال له اصدق الله اصدق ما زاد عليه في اليوم التالي أتوا به محمولا في نفس المكان الذي أشاره الذي أشار إليه فمن طلب الحق وجده ولذلك الله تعالى قال ويهدي إليه من أنا من كان صادق الرجوع إلى الله للفعله هذا الذي يرد الله على ويفتح له أبواب الحق كما جاء بعض الكفار الذين يعراضوا الإسلام قالوا والله إنك إنما تقول إنه لحسن ولكن فذكروا له القتل والزنا وشرب الخمر قبل ذلك قال ما علمتم أن الإسلام يجب ما قبله ثم أنزل الله الآيات قال والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صراحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حسنات جميعا محلها وهذا فضل الله يتيه ما يشاء قال من الرجع إلى الله بأنفس أو الحق هذا الذي يهديه الله بأنفس أو لا ترى كثير من العلماء عند المناظرات الذي يقبل الحق وينصع له وتره أعلى الناس وتره دائما موفقا مسددا وكذا الذي كان يفعله الشفعي الشفعي يقول والله ما نظرت أحدا للمغالبة ما نظرت أحدا إلا الحق ودعوت الله أن يكون الحق معه لذلك ما من مناظرة إلا وغلب الشفعي لذلك ما من مناظرة إلا وغلب الشفعي قال ويقول الذين كفروا لولا انزل الي عليه ايه من ربه قل إن الله يدل من يشاء ويهدي إليه من اناب الذين هنا يهدي من اناب هو الذين انابوا من هم الذين آمنوا اذا الانابه الانابه من الإيمان الانابه من الإيمان وهذا الذي بيانه الله تعالى على على موسى على غيره وعجلت اليك ربي لطربك فالذي يرجع الى الله ذلك علاف هذا الرجوع على الإيمان لانه ليس مصرا وليس جاحدا ويل لاقماع الأقوال ويل للمصرين الذين يصرون على على ما يفعلون قال ويهدي اليه من اناب كان تعالى يسال ويقول ومن من الذين وصفه الله العلى بهذا من اناب قال الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكره الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكره هذه مساله مهمه جدا من ابواب العقائد ما هي هي مساله مهمه في ابواب العقائد ما هي قال الذين امنوا وتطمع ان قلوبهم بذكر الله ما هي المساله العقديه المهمه جدا التي نتكلم فيها او نستقيها من هذه الايه الله أكبر هو طبعا نعم وفقنا نعم قولا فعلا جزيز الجنة لكن هو أنا كنت هو نفس الإجابة لكن أريدها بإضاح أنه لا إيمان إلا بعمل أنه لا إيمان إلا بعمل نعم نعم خلاص الحق الإجابات كلها جات ممتازين جدا الإيمان, الإيمان قول وعمل ظاهر ومباطن والذي يقول بالإيمان أنه قول أو يقول أنه معرفة كل هذا من كما نكمه البدع والذي يقول بأن العمل في الإيمان هو من شرط شرط, شرط, شرط كمال هذا من كلام المرجئة حتى لو كان من أهل السنة جماعة يكون قد أخطأ في ذلك هذا من كلام المرجئة فلا إيمان بلا عمل بحل من الأحوال فالإيمان محله القلب فالإيمان محله القلب والقلب إذا تحرك تحركت الجوارح بقول إن السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسد جسد كله فالأصل هنا في قول الله للشعلان الذين آمنوا وتطمئن قلبهم بذكر السابق واللاحق يفتس لكane أن الإنمان لابد أن يكون منوطا بالأعمال قال قيل أناب والإنابة عمل الإنابة عمله الإناب عمل الآن إناب بالقلب وفي الجوارح فإنابة عمله قال قيل أناب الذين آمنوا يعني. الذين, الذين أنبوا إلى الله أن يشأляются الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فبين أن الإيمان محله القلب فتطمئن القلوب بذكر الله فالطمئنية طمئنية القلب زيادة في التصديق والتصديق أطاطاً هو الذي الذكر هذه العلاقة بأنه لما صدق القلب ذكر اللسان الذين أمنوا وتطمئنوا القلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله قال الذين أمانوا وإظنوا بقلوبهم والإيمان هو التصديق في اللغة كما ما بiento قبل ذلك وتعدى بنفسه وتعدى باللfolg يتعدى بنفسه فالمخصود بها التأمين وأمانهم من خوف والحق أن هذه العلاقة علاقة ملازمة علاقة ملازمة بين الإيمان والأمان علاقة ملازمة فالإيمان يجرء الأمان وكلما معلение على الإيمان كلما زاد الأمان وكلما قل كلما قل الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويتعدى بالباء ويكون بمعنى التفضيق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ويتعدى بالأمن ويكون معناه الاتباع ولانقياد ولانصياع ولا يمكن أن تلت إيمانا بغير ذلك صدق فاتبع صدق فانقاد قال فآمن له لوت يعني اتبعه لوت ومؤمن به قبل الهجح وهاجره من قوم عرضوه قال فآمن له لوت يعني اتبعه لوت وصفر معه وهاجر وهاجر معه فيكون هنا التعدي بالله معناه انقياده هي الثمرة ثمرة التصديق الانقياد التام لله جل, جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله والإيمان في الاصطلاح هو قول وعمل كما من ذلك الذين أمنوا, ولم الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله نعم تصديقهم بالقلب وعمل بالشوارح نعم وطبعا ذكر باللسان الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله فيها هنا بأن الطمئنين زيادة على التصديق فركن الإيمان التصديق ركن الأول من أركان إيمان احنا قلنا أنه قول, قول القلب وعمل القلب قول القلب هو التصديق التصديق يعلو خلافة البعاقية من بعض أشياء الذين يقولون أن كما قال التحوية هذه من أخطاء التحوية أيضا بأنه قال وأهله في أصله سواء وهذه من أخطاء أيضا سواح الكتاب يحتاج إلى تنحيش نظر هذا الباب قال وأهله في أصله سواء هذا خطأ بيد ليس كذلك بل التصديق أيضا يزداد التصديق يعلو يزداد والدعاء ذلك في شعب الإيمان أيضا يقين أتى بالآية وأتى بالآية, وأتى بالآية حتى يقول ذلك في الآية قال الله جل وعلا عندما قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ولم تؤمن قال بلى انا امنت فالتصديق موجود قال فلما يريد أن يرى الاحياء حاء لمتا قال ولكن ليطمئن قلبي لذلك نستلم قال, قال الخبر ليس كالمعاينه الخبر ليس كالمعاينه موسى عليه السلام أخبره الله جل وعلا فانك فتنة قومك من بعدك واد الله المستامر وكانت بيد الالفاح فلما القاها فلما ذهب ووجدهم حقا يعبدون العجل القى الالواح واخذ راس اخيه يجرّه اليه واخذ راس اخيه يجرّه اليه قال الذين امنوا وطمأن قلوبهم فطمأنيه القلب بزياده على التصديق طمأنيه القلب هي ارقى درجات التصديق وطمأنوا قلوبهم بذكر الله فكانت الوسائل لطمأنيه القلب من اعظم وسائل طمأنيه القلب كثرة ذكر الله جل في علاه كثرة ذكر الله جل في علاه واختلف العلماء في ذكر الله هنا في قوله الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ما المقصود بذكر الله ما هو الذكر هنا ما المقصود بالذكر القول الاول الذكر هنا هو القران القول الاول هنا الذكر هو القران قال الله عز وجل اننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون و ان ذكر هو القران والقران هو كلام الله غير فعلا كما ورد ان سهل قالوا لن لن لن تتعبد الله بأفضل مما خرج منه ولذلك حتى الله على, على قراءة القرآن وترى القرآن مرتب القرآن تطيلا وقال أن السلام قراء القرآن فإن أقوم بكل حرف حسن وإلى دل الكثير التي أمرت بقراءة القرآن ولذلك لما جاء الرجل يستنصح أن فقال له اجعل لسانك راطبا بذكر الله قالوا أصله وأسه وأساسه ورقمه ركيب هو القرآن هو القرآن وقيل الذكر والذكر عموم الذكر عموم الذكر بالاستغفار والتشبيح والتحميد والتكبير والتهليل قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقيل بل بالعبادات عبادات الجوارح والحق بان الذكر كله هذا طبعا عبادات الجوارح لها دليل في قول الله تعالى اقم الصلاة لذكرى قال اقم الصلاه الذكر فكنا هنا ذكر الله أيضا بالعبادات وهذا رائح وظاهر ولائح لان لان طمانينه القلب تكون بهذه الثلاثه قراءه القران ذكر الذكر لله جل وعلا بذكر الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله اكبر وايضا بالعبادات عبادات الجوارح بالصلاه والصوم فكل هذه تطمئن بها القلوب هذه تطمئن بها القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن من أراد من ورد نشفة في قلبه من ورد شأشكا من ورد ريبا من لمس في قلبه ضعفا فعليه أن يقوي نفسه بذكر الله جل في علاه والذكر أنواع متنوعة الذكر بقراءة القرآن الذكر بالاستغفار بالصلاة عن النبي عدنان صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالصوم يعني بالأبدات تطمئن القلوب قال الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله في قول لترتضئن قلوبهم الا ما يقولون الطمئنينه ما المقصود بالطمئنينه هنا بعض العلماء يقولون الطمئنينه هو هو يقين القلب الطمئنينه يقين القلب هذا الحق هذا الحق الطمئنينه يقين القلب انك تحسن الظن بالله اذا فعلناه ولا ادنى ريب في قلبك فيميل ويركن قلبك الى ربك اذا فعلناه فلا تلتفت لغيره بحال فالطمئنينه هو التفات القلب للرب دون غير الرب سبحانه وجل وعلا لا يلتفت قلبك إلا لله للفعلاء يعني يحدث تحدث الطمأنية التامة في القلب بحسن الظن بالله للفعلاء في واليقين فيه فلا يلتفت قلبك لغير الله وقيل هنا طمأنية القلب الفرح به والأنس يأنس يا بالله للفعلاء يترى حلاوة الإيمان في قلبي ولا منافذ بالإسنين وان كان الأول أصل وان كان الأول أصل قال وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن developer قال ألا ألا هنا حرف تنبيه ألا هنا حرف تنبيه وابتدى لجذب الانتباه أيضا حتى لا يسرح أحد ويتوانى قال ألا بذكر الله تطمئن kleine بل ورب بذكر الله تطمئن القلوب بل ورب بذكر الله تطمئن القلوب قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب والمقصود هنا القلوب هذا عموم وصوليا هذا العام ماذا يسمونه وصوليا قال هنا الله نارفه على ألا بذكر الله تطمئن القلوب القلوب ألف لا من هذا عام لكن هذا أي درجات العموم عام مخصوص بما خص الجهاد سوكinin قالت عام يراد به الخصوص يعني قريب من الإجابتين والإجابة الأسد هو عام يراد به الخصوص هنا هو, هو قلوب المؤمنين فقط المخصوص به هنا هو قلوب المؤمنين فقط هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص ألا بذكر الله تطمئن قلوب قلوب من قلوب الذين يذكرون بل ممكن قالي ولد أخص من ذلك قلوب المؤمنين الذين يذكرون الله قلوب المؤمنين الذين يذكرون الله در الاشوالا قال الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهذه آية عظيمة جدا تثبت لك بأن محل الإيمان القلب محل طمأنين القلب محل السبات والرسوخ القلب لذلك لا إكره على القلب بحي من الأحوال يصلت الله أحدا قط على القلب بحال من أحوال والقلب بين إصبعالي والصالح الرحمن يقلبها كيف شاء لذلك قلنا في في, في, في الإكره. الإكره. الإكره الإكره الإكره قد يكون عذرا إلا في مثال البواطن مثال القلوب قال الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين أمنوا وعملوا الصالحات الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنوا مآب شونا الآن الذين أمنوا أنا أريد أحد يأتيني بآية وذكر فيها الإيمان ونذكر فيها العمل الصالح ما في, ما في آية في كتاب الله جل في علا ذكر فيها الإيمان إلا ذكر معه العمل الصالح دلالة واضحة جدا على الارتباط الوثيق بين الإيمان الذي في القلب والعمل القول والعمل فلا يمكن إيمان ولا ولو ادعاه من ادعاه بدون قول أو عمل لا يمكن أن تلد إيمانا بدون قول وعمل بحال من الأحوال لذلك قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنوا معك الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانهم الذي في قلوبهم أوزع إليهم وأمرهم بعمل الصالحات بإقام الصلاة بإيطاء الزكاة بحج البيت بالنوافل ولذلك عندما ترى لو, لو وجدنا الرجل على غير السجية الصحيحة في غالب حاله أنه على الحراف يبقى تعلم بضعف الإيمان في القلب إذا وجدنا غالب حاله التعاط فهذا دلال على الإيمان في القلب والدلال ذلك الله تعالى أنكر على اليهود الذين زعموا إيمانا أنكر الله جل في علاه على اليهود الذين زعموا إيمانا فماذا قال الله جل في علاه قال سمأ موركم به إيمانكم إن كنتم تؤمنون لأنهم عبدوا العجل اتخذوا الاجدى من دون الله الذي علا فعبدوه فقال زعمتم ايمانا بما يامركم به ايمانكم فلو كان ايمانا حقا لامرهم بالخضوع لله الذي فعلاه والانقياد والتعبد جل جل في علا اذا القى الذين امنوا اطمئنت قلوبهم الذين عملوا عمل الصالحات يبقى الذين انابوا واطمئنت قلوبهم امنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا وعملوا الصالحات طوب لهم الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم اختلف العلماء هنا في قول لا لنا في طوب لهم على اقوال كثيرة جدا قد قال قال ابو سعيد الخدري وقال ابو هريره رأى ايضا قد ورد عن عباس انهم قالوا بان طوب هذه شجره في الجنه ان طوب شجره في الجنه ومن قال بهذا التفسير كما رو الطبري وايضا كثير قال, قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول عن الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله ما طوبة قال شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة سياب أهل الجنة تغل من أكمامها هناك رؤية كثير جدا وهي ضعيفة نقالها إمام بن كثير وصردها كليتا لكن هذا الحديث روه أحمد في المسند وسؤل أبو هلية عن طوبة قال طوبة شجرة في الجنة وهكذا قال شهر ابن حوشف أيضا طوبة شجرة في الجنة كل شجرة الجنة من أغصانها من وراء سور الجنة وهذا قاله يعني بعض العلماء هذا القول الأول بأن طوبة شجرة في الجنة القول الثاني هي اسم الجنة يعني طوبة يعني لهم الجنة طوبة لهم يعني الجنة لهم وقالوا هذه بالحبشية وهذا قول قيل عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس وعاكرما ذهب إلى قول الله لو قال وعلى لهم يعني الجنة لهم وبعضهم قال اللي باللغة الهندية والحق ما يقول اللغة الهندية لغة حباشية القرآن ليس فيه إلا العربية القرآن ليس فيه إلا العربية على رؤية التصعيح قال قرآن العربية لكن أن يقول بأن طوبة معنى الجنة له قراء من ذلك نعم ممكن نقول بها لكن يقول هي حباشية الجنة الحباشية القرآن ليس فيه إلا العربية فممكن أن يرد, يرد على ذلك أنه يقول نعم معك هو قلب العربي أنه يقول بالفارسية معناها الجنة لكن الحق أنه سيرد عليه أيضا على نفس الإرادة الذي أوراده بأن الله خطبنا بما نعقد, بما نعقد القول الثالثة أنه طوبة معناها الأنس بالله والفرح والسرور وهيئة البهجة على عندما, عندما انقادوا لله جل في أولاد وهذا قاله ابن عباس وقيل الغبطة كما قال ابن جبيس وقال أعضوهم الخير كله والحسن والصحيح الظارح في ذلك والرغد والنع والنعيم والعيش في, في, في سعادة وسرور وحور وحبور في الجنة هذا معنى طوبة لهم وحسن المهاب لأن حسن المهاب أي أطاقة حسن المرجع فحسن المهاب هنا حسن المرجع لله دل فعلاء وانت ترى حسن المرجع عندما يحشرون حفاتا عراتا غير مختلين يحدث, يحدث, يحدث تحدث الضجة والزلزلة الكبرى ويخرجون والشمس تدنوا من الرؤوس ويشتدوا الكربة لهم الخضب والجميع تشفعون بجميع الأنبياء هنا الكرامة تأتي والسعادة في عرصات يوم القيامة عندما يطمئنهم ربهم جل فعلا حينما يأتيهم على صورة غير التي يعرفونها فيقول من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا نحن أجرنا الناس جميعا في الدنيا والآن نحن ننتظر ربنا قال فقال, فقال, فقال أنا ربكم قالوا نعوذ بالله منك لست بربنا ثم قال قال بينكم وبينه علامه طى الله نعم فيكشف عن ساقي فاخرون سجدا ويوم السعادة ايضا يوم يدخلون بدار الله جل في علا وينظرون وجه الله الكريم اللهم صل الله الله الله طلع الله الجنه قال الجنه يعني لكم حاجه قالوا انتم ود ودهن وتكفر ان سياتنا وكننا الجنه قال إنكم عيدا أنجزكموا فيكشف عن الحجاب فانظرون إلى رجل الله الرحمن فلن ينعموا بن عيمي مثل هذا العيم الله الله. الله. اللهم ادعونا من أهل الجنة الرحيم قال الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حصن مؤام ولا أتخون الجنة إلا بالعمل قال الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون نسال الله ان يجعل مسوانا ان كنا كان هذا صحيح في الدعاء نسال الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا في جنات في مقاعد صدق عند مليك مقتدر نسال الله ان يجعلنا في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الكرام وان يكرمنا ربنا جل بدارك وان يستعملنا ولا يتبدلنا وان يثبتنا ذا خير ما حيينا ابدا اللهم ثبتنا خير ما حيينا ابدا رد علينا مساجدنا وانت ارحم الراحمين اللهم اغفر وارحم تلاوز عما تعلم فانك انت العز الأكرم. نسال الله ان يجعلنا جميعا من اعتقائي من النار نجا لنا ونسال الله أن يجعلنا جميعا من المتقبلين من المخلصين المخلصين الصادقين والمصدقين الصالحين والمستقيم لذلك الله خرج اذا رفعت ايدك تفضل الله الله أدوزيتم الجنة أحسن الله عليكم أنت السئلتك يا رشوانس نعيم أنا ما رأيتها سأنظر فيها الآن طيب أحب دعنا أين هي كانت مرصوصة مرتبة فيما ما أراها الله أعطى انا سئلتك لما ارها يا باشمهندس نعيم هات الان نقدر نجيبها يا الله, الله رب العالمين هذا حديث قيمة الصلاة والإناء في, في يدي حدثة عمر هذا حديث منكر قال فلا, فلا يدعو حتى حتى يخذ حادثه منه قال جاب, جاب عن الرجل يريد السيام والإناء على يديه ليشرب منه فيسمع أن ده قال جاب الكلام تحدث عن النبسلم قال عن بلاد عتيت النبسلم وا وا وا وا اودنوا بصات فجوه اريد الصيام فدعى بانام فشرب ثم ناولني بشربته عايزت لما صح فقام الراجل حد قال الله صلى الله عليه وسلم انظر في ماء انظر ما في الماء فدعى فدعوه فدع فدخلت فاذا ابو بكر وعمر فدعوتهما فاديت وهم يمشي فوضعته واندي فاكل واكل ثم خرجوا فصلى منهم قال اعتم نقول يا صاحب دعى بلال يؤذن فقال رسول الله روينا بلال يتصحر على القمه هذا تاويل يؤذن بالصلاه هنا يعني سيؤذن بالصلاه لا لا الاقامه هنحبانه نحارب قال تسحرنا مع علي بن ابي طالب فلما فرغنا من السحور امر المؤذن فاقام كان يعني هو ظاهب جدا هو الآن هو بين الأذان والإقامة ولكن هذا ليس صحيح هذا مخالف الاتفاق الأمة هذا مخالف الاتفاق الأمة عندنا محكم يا نعيم عشان بس الوقت عندنا محكم قال الله رعلا فاكولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأبيض هو طوع الفجر الصادق الخيط الأبيض هو طوع الفجر الصادق وهنا ما يقول فراغنا من الصحور أمر مؤذن فأقام امر المؤذن فاقام يبقى معنى ذلك ان ان قد دخل الفجر قد دخل وهذا مخالف للمحكم وتاويل ذلك هو امر المؤذن فاقام يعني اذنا فاقم هنا بمعنى بمعنى اذنا نعم ام في زيت من جنة نعم يا ضعف لكن الجامع بينهما بيانت لك نعم اعلم ان الشيخ الالباني راح اصحح اكثر هذه الروايات طيب ان شاء الله نحاول باذن الله يعني التفصيل كمعا انت تعلم في رمضان هيصعب جدا التفصيل على ما تريد ان شاء الله راح برمضان عند اول مجلس في كتاب العيلة لابن المديني نبأ نسر هذه من بين فيها باذن الله اجابتنا على اللي صلى العشاء وصلى الظهر يا ابو الوليد. نفس الامر اذا دخل بطاقه المغرب دخل على العشاء فهو يصلي معه يصلي معه المغرب يصلي معه بنيه المغرب وهو يصلي العشاء وهنا اختلاف الهيئه بعض العلماء قالوا لا يصح فيها المتابعه يعني لا صح الاقتداء اذا اختلفت الهيئه كان الراجع الصحيح يصح الاقتداء يصح الاقتداء به فيصلي المغرب والاخر صلى العشاء طب ماذا تفعل من الركعه الثالثه يجلس ينتظر ينتظر الامام ياتي بالرابعه ويسلم معه او ينفرد ويصلي وحده ثم ياتي بالركعه التي معه يصلي العشاء هكذا ها هنخلص الان ماشي ماشي حاضر الدعوه مستدابه طول, طول يوم طول يوم الصيام ليست المساله عند الفطر فقط يا اتقوا الله هي طول طول يوم الصيام هل انتهت الاسئله ممتاز وجنات الخلد ايضا ارادت ان تنبهنا وان تعلمنا وان تعلمنا ما جهلنا بان غدا ايوم الجمعه احسنتم جزاكم الله خير الجزاء والله على ما تحسنون وتحسنون فيه طيب من السنه ليله الجمعه يوم الجمعه الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه الحديث وان كان في في كلامك يا جماعه صحيح قال اكثروا على المصليات ليله الجمعه يوم الجمعه فمن اكثر الجمعة فمن اكثر على الصلاه ليله الجمعه يوم الجمعه كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد الله شكرا وصيرا عن ذلك قال لأتان جبريل فقال بأن الله رعلا قال من صلى عليك مرة صلاة عليه بيها عشر وأيضا قال الله سلم خير يوم انطلعت فيه شمس يوم الجمعة فاكثروا من الصلاة عليها يوم الجمعة جزاكم الله خير الجزاء صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. ما لك أنت شغال مأزونة دكتورة شماء تركت الطب واشتغلت مأزونة الأسئلة بأسرية على هذا الباب عدة المختلعة حيدة واحد عدة المختلعة حيضة واحدة وهذا باتفاق وهذا الذي جعل العماء يختلفون هل الخلق فسخ ام هو طلاق طوح سبطلق به والصحيح الذي ندين الله به لانه فسخ ليس طلاق وعدة المختلعة حيضة واحدة السبراء لحم فقط نعم رب يحفظكم جميعا ونسأل الله لعلى لكم التوفيق والتزديد والإعانة نسأل الله لعلى أن نجمع بيننا في خير وعلى خير دائما ونجعل مساعينا في مرضي ونجعلنا من ينصر الله بهم الدين وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر أقول قولي هذا أي, أي دليل الدليل, الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسلم قال ما أدركتم فصلوا عموما ما أدركتم فصلوا وما فأتكم فأتموا أهو عموما من دخل واجد الممي صلي صلي معه حتى لو اختلفت الانيات وايضا قال انسلم ان العمل بالنيات لكن في قوله انما جعل الامام ليتم به هذه رسائل ادخل فيها النيات هذه في التكبير في التكبير والتوركوع والرفع قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا رفع فارفعوا قال واذا قال ان الظالمين فقولوا امين حفظكم ربي جميعا مساء انا, أنا ان يشملنا برحمته وان يجعلنا من العقلاء من النار وان يستعملنا على سدنا ان ثبت لنا هذا الخير ما حيينا ابدا سبحان الله ربنا وبحمدك اشهد والله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لذلك من خير السلام عليكم وبركاته